أي من مسائل إبدال الياء من الواو أخذنا المسألة الثالثة إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وكانت الواو في المفرد إما معلة وإما شبيهة, إما معلة وإما شبيهة بالمعلة نعم المسألة الرابعة إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا إذا وقعت الواو في الطرف أي متطرفة وكانت رابعة فصاعدا أي كانت هي الحرف الرابع أو الخامس أو السادس نعم قال مثال الفعل دعاء أصله دعا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فلام الفعل واو فإذا وقعت هذه اللام التي هي ال الواو اللام هي الواو في الأصل فإذا وقعت هذه اللام رابعة أو خامسة أو سادسة أبدلت ياء كوقوعها في الفعل استدعى فإذا جاء الفعل دعوة على وزن استفعل قلت استدعوة هكذا أم لا؟ استفعل لامه الواو استدعوة فتلحظ أن الواو وقعت سادسة فتقلب الواو ياء فتقول استدعى ثم تصير استدعى لتحركها وانفتاح ما قبلها ويتبع ذلك الرسم ويتبع ذلك الرسم الاملائي فترسم الألف ياء لأنها مبدلة من ياء. إذا عرفتم لما أخذنا في الاملاء لماذا إذا كانت الواو رابعة فصاعدا ترسم ياء ترسم ياء إذا وقع إذا كانت رابعة فصاعدا طيب ترسم ياء لأنها أولا تقلب ياء ثم تتحرك الياء وينفتح ما قبلها فتقلب ألفا فتبقى على رسم الياء قال فترسم الألف ياء لأنها مبدلة من ياء ولهذا تقول عند إسناد الفعل لضمير الرفع المتحرك استدعيت ولا يقال استدعوت اذن كيف عرفوا ان الواو هذه انقلبت الى ياء عرفوا ذلك بالضمير لانه تقدم معنا ان الضمير يرد الاشياء الى اصولها وان رددت اليك الفعل صادفت من هلأ. فلما قالوا استدعيت رده إلى الأصل الثاني وعندنا من الاشتقاق والتصريف ما يرشدنا إلى الأصل الأول فالأصل الأول الواو وهذه الواو انقلبت إلى ياء ثم الياء انقلبت إلى ألف فلما جاءت جاء الضمير ردنا إلى الأصل الثاني فدل استدللنا بنياء هذه على أن الواو انقلبت يا أن ولهذا ترسم يا أن قال مثال آخر الأفعال عطى يعطو وزكى يزكو إذا وقعت واوها رابعة تبدل يا أن فتقول أعطيت وزكيت أعطى زكا. تقول أعطى زكا. هذه الالف منقلبة عن ياء والياء منقلبة عن ماذا عن واو طيب قال إذا وقعت واوها رابعة تبدل ياء فتقول أعطاء أصل أعطى أعطى يا زكى أصل زكى زكى تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا أعطى وزكى ولهذا إذا أسنتها إلى التاء إذا أسنتها إلى التاء رجعت الياء أعطيت وزكيت ولا تقل أعطوت وزكوت إذن ترجعها إلى الأصل الثاني ولا, ترجع ولا ترجعها إلى الأصل الأول قال ومثل الفعل اسم المفعول نحو معطيان ومزكيان إذ أصرهما معطوان ومزكوان طيب هذه هي المسألة الرابعة إذا وقعت الواو في الطرف طيب إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا عند عدك للأحرف لا تنظر إلى أصل ولا إلى زائد انظر المرتبة يعني عد الأحرف من الأول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة عد فما كان رابعا فصاعدا فإن ال الواو إذا تطرفت ستقلب ماذا ستقلب ياء طيب مثال ذلك دعا دعا معلوم أن أصلها ماذا دعا بدليل بدليل دعوت بدليل دعوة الألف أصلها واو طيب إذا أتيت بالهمزه والسين والتاء قبل دعوى هذه ستقول استف استفعلا ستقول استد استدعوا هكذا أم لا استدعوة لأن اللام ماذا اللام واو لام هواو هو هذه اللام فعلا استدعوا إذن نطبق القاعدة الرابعة ماذا تقول القاعدة إذا وقعت الواو رابعة فصاعدا هذه الآن وقعت واحدة ثلاثة أربعة خمسة ستة وقعت سادسة إذا وقعت الواو رابعة فصاعدا تقلب ياء فستقول استدعيا استدعى استدعي هذه ستطبق عليها قاعدة ماذا تحرك, تحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها تحرك تحركت اليوم فتح ما قبلها فقلبت ماذا ألفا استدعى استدعى ولهذا رسمت آن رسمت آن وعند إسنادك للضمير ماذا ستقول استدعيت أعدتها للأصل الثاني أو للأصل الأول ثاني إذن الواو إذا تطرفت وكانت فوق الثالثة فتقل ويال مثل ذلك أعطى أعطى اصل الفعل عطاء عطاء عطاء عطاء معناها تناول عطاء تناول وأعطى زيادة الهمزة معناها ناول قال الشاعر كأن ضبية تعطو الى وارق السلام كأن ضبية كأن ضبية او كأن ضبية او كأن ضبية نعم ضبية ضبياتم ضبيتون تن تن تن تن تن تن ثلاث ثلاثة عوجه جائزة ثلاثة ثلاثة جائزة كان ضبيتا تعطوا إلى وارق السلام تعطوا أي تتناول عرفتم الظباء والمعز إذا وقفت على الشجر تقف بقدميها وتتناول ماذا أوراق الشجر كأن ضبية تعطى إلى ورق السلام تعطى معناه تتناول هذا الفعل عطاء عطو بمعنى ماذا تناولة إذا أدخلت عليه الهمزه صارت بمعنى ناولة طيب. كان القياس ان تقول في اعطى هذه ادخلت الهمزه على على عطى التي اصرها عطى و ستقول اعطى و. هكذا ام لا ايه ثم اي ستقول ماذا اعطى و. الو الواو قاعدة أنها انها ستقلب ماذا يا ان اعطي ولياء تحركت فتح ما قبلها ستقول ماذا اعطى ولهذا رسمت ياء رسمت رسمت ياء طيب اسم الفاعل انتبهوا اسم الفاعل معطي ما اصله معطي ون. هكذا أم لا؟ أصله معطي ون. طيب واسم المفعول معطاء أصله معطاء لماذا قال المؤلف؟ ومثل الفعل اسم المفعول ما قال اسم الفاعل؟ لأن اسم الفاعل قاعدته أخرى تطرفت الواو وانكسر ما قبلها ماذا تقلب؟ تقلب ياء قاعدة ثانية هذه فتقول معطي فاسم الفاعل تطرفت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء أما اسم المفعول؟ تطرفت الواو قبلها مفتوح حقها ان يقلب الفا لكن قبل ان يقلب الفا جاءت قاعده المساله الرابعه ان الواو اذا وقعت رابعه نعم فتقلب ماذا يا ان اولا معطى يون ثم معطى لان جاءت هذه الالف حركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ماذا ألفا ولهذا عند التثنية عند التثنية ماذا تقول هل تقول معطوان أو معطيان معطيان وتقول معطيات او معطوات معطيات إذا تقول معطى فتقول في التثنية معطيان ومعطيات فمن أين؟, أين ذهبت الواو ومن أين جاءت هذه الياء في قاعدة الدرس أن الواو إذا وقعت رابعة فصاعدا تقلب ماذا تقلب ياء طيب قال هنا انظر إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا هذه الآن الواو في الطرف معطى معطى ون. معطى يون. قلبت هنا فصارت معطى معطيان هل الواو في الطرف التطرف حقيقي أو حكمي تطرف معطيان حكمي. ما معنى حكمي ما هو التطرف الحكمي وما هو التطرف الحقيقي التطرف الحقيقي أن يكون الحرف في الطرف ليس بعده شيء والحكمي أن ياتي بعد الحرف شيء على تقدير الانفصال الألف والنون في التثنية على تقدير الانفصال التاء المربوطة على تقدير الانفصال الألف والتاء في الجمع على تقدير الانفصال ما معنى على تقدير الانفصال أي أتي بها لغرض ويمكن ذهابها التاء إذا كانت المرأة مؤنثه تقول قائمة مذكر تحذفها قائم الألف والنون إذا كان مثنى تقول رجلان مفرد تقول الرجل الالف والتاء إن كان جمع تقول هندات مفرد تحذف فتقول هند فهي على تقدير الانفصال إذا التطرف الحكمي هو ما, ما اتصل به شيء على تقدير الانفصال هذا تطرف حكمي طيب إذا هذه قاعدة اليوم وهذا درس اليوم إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا طيب إذا انكسر ما قبلها ستدخل في قاعده أخرى طيب فعل آخر أيضا زكى زكا الفعل زكا يزكو واوي اللام أم يأي اللام زكا يزكو واوي إذا أتيت به على فعلا فعلا الزاي والكاف والواو كيف تقول زكوا هكذا زكوا الألف الآن اللهم واو رابعة أم ثالثة رابعة لأن الكاف بحرفين مشدد فتقول زك و تقول زك كيا زك ياء ثم تتحرك الياء وانفتح ما قبلها فتقول ماذا زك زك مزكي اسم الفعل مزكي هذه الياء لماذا قلمت يا أن وأصلها الواو يجيب؟ لماذا قلمت يا مزكي وغالط هذه دولباري انكسار ما قبلها لكن مزكى لتطر فيها وكونها ماذا مزكى لتطر فيها لا لتطر فيها وقعها رابعة لتطر فيها ووقعها رابعة مزكع. طيب طيب وعند التثنية تثنية مزكة هذا ماذا تقول يا زكريا هل تقول مزكوان او تقول مزكيان ها لماذا لأنها رجعتها إلى الأصل ماذا؟ إلى الأصل الثاني ارجعتها إلى الأصل الثاني مزكيان فإذا قال قائل لماذا ظهرت هنا يا ولام الكلمة واو يقال لانها تطرفت والقاعدة أن اللليا إذا تطرفت أن الواو إذا تطرفت وكانت رابعة فصاعدا أنها تقلب يا واضح اذا نعيد انتبهوا قال المسألة الرابعة إذا وقعت الواو في الطرف وكانت رابعة فصاعدا مثال الفعل أصره دعا أصره دعى وتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فنام الفعل واو فإذا وقعت هذه اللام رابعة أو خامسة أو سادسة أبدلت ياء كوقوعها في الفعل استدعى في إذا جاء الفعل دعوة على وزن استفعل قلت استدعوا فتلاحظ أن الواو وقعت سادسة فتقلب الواو ياء فتقول استدعيت ثم تصير استدعى لتحركها وانفتاح ما قبلها ويتبع ذلك الرسم الرسم الإملائي فترسم الألف ياء لأنها مبادرة من ياء ولهذا تقول عند إسناد الفعل لضمير الرفع تحرك استدعيت ولا يقال استدعوته لماذا قالوا هذا حتى لا يخربط الأصول لا يخبطوا الأصول لأنهم لو لم يقولوا ذلك لقالوا إن الفعل دعا لامه واوية ويائية ها؟ لامه واوية ويائية سيقولون واوية إذا كانت ثالثة ويائية إذا كانت فقط ثالثة فيجعلون للحرف الواحد أكثر من أصل للألف أكثر من أصل والقاعدة أن الألف في الأصل لا, يكون لا تكون إلا منقلبة عن أصلا واحد لا عن أصلين فنقول منقلبة عن الواو فلماذا ظهرت اليا استدعيت لأنها وقعت رابعة فصائدا طيب مثال آخر الأفعال عطى يعطى وزكى يزكو إذا وقعت أوها رابعة تبدل ياء فتقول أعطيت وزكيت ولا تقول أعطوت وزكوت ومثل الفعل اسم المفعول نحو معطيان ومزكيان إذ أصلهما معطوان ومزكوان واضح نعم يا مشتاق إذا كان اسم فاعل لانكسار ما قبلها انكسار ما قبلها لتضطر فيها وانكسار ما قبلها لما أخذنا بارك الله فيك انظر الآن المسألة الصفحة التي الورقة التي قبلها صفحة سبعين وعشرين سبعين وثلاثين المسألة الأولى ماذا قال تم معيه قال يعني ابدال الياء من الواو في المسألة الأولى أن تقع الواو بعد كسره وهي متطرفه حقيقة أو حكما طيب أين ستضع معطي هل ستضعه في المسألة الأولى أو في المسألة الرابعة معطي في الأولى تضعه في المسألة الأولى طيب أما المسألة الخامسة سهلة قد مرت معنا في أكثر من درس المسألة الخامسة إذا وقعت الواو بعد كسره وكانت ساكنة غير مشددة الواو إذا إن ما قبلها ماذا تقلب الواو الساكنة واو ساكنة كسر ما قبلها تقلب ياء قال مثال الألفاظ ميزان وميقات وميراث مشتقة من الوزن والوقت والوراثة طيب وزن فأوه ماذا و وزن فأوه ماذا واو وقت فأوه واو وراثة فأوه واو ووزنها مفعال كان الأصل أن يقال ميوزان وميوقات وميوراث هكذا لا كان هذا الأصل فتلحظ أن الواو سكنت وقبلها كسرة فابدلت هذه الواو يا أن فقيل ميزان وميقات وميراث بخلاف نحو صيوان لماذا الواو ما قلبت يا أن, مع أن قبلها مكسور لأن الواو ماذا تحرك وثوار الواو متحركة لتحرك الواو ونحو إعلواط وجلواذ لأن الواو ماذا شدده. فإذا تشددت تحصنت وتقوت بالتشديد طيب هذا آخر شيء له. انظر لو جئت على وزن مفعال من ماذا من وزن وزن فعال الميم الميم زائدة. عرفت أخذناها في أول الدروس أن الميم ماذا زائدة والالف زائدة. إذن الميم ستنزل مثل ما هي والالف مثل ما هي. الفاء هي الواو ميم والعين هي الزاي. موزا واللام هي نون صارت ماذا ميزان الواو ساكنه وقبلها كسره تقلب ماذا يان يا ميزان طيب كذلك خيفه فاوجس في نفسه ها خيفه موسى خيفة من ماذا خوف خوف خاء واو فاء من الخوف خيفة إذا كانت من الخوف هذه الخاء مكسورة وهذه الواو وهذه الفاء وهذه التاء المربوطه فحقها أن يقال ماذا خوفة خوفة الواو ساكنه وقبلها كسره ماذا قلبت قلبت ياء هذا اسهل درس طيب اذا الواو اذا كانت ساكنه غير مشدده فانها اذا كسر ما قبلها تقلب ماذا ياء لقصد التخفيف لانك لو قلت موزان ميو وراث ميو, ميو ثاق كذلك ايضا ميوقات خيوفة ثقيل فقلبوها ياءا للخفه ميزان ميراث ميقات ميثاق خيفه واضح نكتفي بهذا نعم يا فتح التي على تقدير الانفصال هي التي تدخل في في ماذا تدخل وتخرج يعني بمعنى تدخل فتفيد معنا وإذا كان ذاك المعنى غير موجود تفصل ذكرنا لكم الآن علامات الجمع والتثنية والتاء المربوطة أو علامة التانيث بشكل عام علامة التأنيث بشكل عام هذه على تقدير الانفصال تاء مربوطة الف ونون ونون الف وتاء هذه على تقدير الانفصال طيب نكتفي بهذا خلوها هناك صلوا الان بعد الصلاه صح طيب خلوها في اخر المسجد على ما يتجمع الناس ونصلو طيب سبحانك اللهم وبحمدك